تنذي بحظامي خابت أحلامي تنذي بحظامي خابت أحلامي وأنا كانت ظنتي أنت تحضر دفنتي آه آه آه يبني يا, يا عطر زهرت حياتي ويا نسيم اللي يمر يا ابني يا الأكبار بعيني ظلي مرح خيالك يا من تركت الجمور بالقلب يا يا المتت ضامي وعفتني ضايع بقاع الصبور بمنت صبار حسبيت لو خلص عمري انت تحفر للقبور وللدفنتي يحضارك يا وسفتالي ضاعت مالي يا وسفتالي ضاعت مالي كنت ظني يا منيتي انت تحضر دفنتي اه اه اه يا ابني اه اه اه تنذبح ظامي خابت أحلامي تنذبح ظامي خابت أحلامي وأنا كانت ظنتي أنت تحضر دفنتي آه آه آه يبني أيوي جيتك المصرعك يبني لن نشوفك من ذبح وقعدت يا أموك تخيلت جدك محمد عالترب دم يسيح من شفت دموك حرت يا طبرة أشدها وراح أضمد يا جري حايرة بجي اسمك شما أضمد جرح منك جرح ثاني ينفتيح يا بعد أموك تنزف جروحك وغيب امر روحك تنزف جروحك غيب امر حسبت يا ظنوتي انت تحضر دفنتي اه اه, آه, آه يا ابني اه اه اه يا ابني تندب احضامي خابت احلامي تندب احضامي تندب احضامي خابت احلامي وانا جاي لا ضلتي يا جاي لا تمنيتك احمر دفتي احمر دفتي اه اه يا ابني اللي غسلت يا جسمك من دمع عين اللي يا بعد عمري وقطعت قلبي بديه ويمك انثرت القلب والدمع يجري والدمع يجري ريت لا حفر قبرك ريت يبني بهالترب ينحفر قابري انت بالمسرع يا لكبار وانا بديار الغرب حايرة بامري بلوعة مصابي و جمرة سوابي اي بلوعة مصابي و جمرة سوابي شن تريدي انت تحضر دفنتي آه آه آه آه يبلي تذبح ضامي خابت احلامي تنذبح ضامي خابت احلامي وانا كانت فنتي انت تحضر دفنتي اه اه, آه يا ابني يا ابني كل حسب حسبتها طلعت بعكس الجميع واختلاف حالي قلت أفرح تالي عمري لن نبس أجري الدمع يا بني الغالي قلت من تكبر تسرني لن أشوفك من سريح وطايحك بالي قلت أنت الوالي عندي تالي صرت بهالوضيح أنا ما إلي cha la tadhnoni min yadfnuni ay cha la tadhnoni min yadfnuni a a ya rabbi ya امي خاب تحلامي تنذب احلامي خاب تحلامي عن كانت فنجي يا حضر دفني يا ابني وجهك اللي يسطع بانك بعين اليمه حير حير الدهر كل من بمراصراع مره يم حسين روحا وامسح دم من النهار جسم الموازع مره يم جسمك يا لكبار ارجع ابن حوقها وقهر واسفح المد ويرجع حسابي ساعة غيابي ويرجع حسابي ساعة غيابي من ودع دنيتي انت تحضر دفنتي آه آه آه آه يبني يبني خابت أحلامي تنذب حظامي خابت أحلامي وأنا كانت ظنتي أنت تحضر دفنتي آه آه آه يبني أي ما يجنت أدري يعذب ها كثر فقد الإبيت شمعت تخيب رأيك لما نفقدتك عرفت وعرفت معنى الحزين وفقدت بيد رأيك توذر على القاع جسمك بين طبرات وطعن وانقطع ناح رأيك ذباحك ذبح لي وياك اندفين وسكن بقاب رأيك ضاعت سنيني اي و انت تدريني ضاعت سنيني و انت تدريني هذ يبني غايتي انت تحضر دفنتي اه اه, آه, آه, آه, آه, آه, آه, آه يا ami khab tahlaami tand bihbaami khab tahlaami ana janat wanati anta tahdar dafnati a a ya